بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Alamahul Bayan, Alshamsu Alqamar bhusban, Wan Njumu Alshajar والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 بكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلام 124. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 يَوْمَ يُسْأَلُونَ عَنِ من مَنْ وَسَطُهَا فلا نَحْنُ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ قَالُوا فَمَا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّتا فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء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 وفيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانت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 إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنا فبأي